بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذا يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّ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 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخ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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معفرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة